يا اللي بكلمة تشق الجبل. وليك سلطان على الشيطان، انت الرجاء وانت الأمل يلي بلمسة لمسة حنان لمسة دفء تشفي القلوب المتعبة ويدوم شفاك للمنتهى يا يسوع فيك. <تصفيق> Kurban, bar el amal ve işte min faayin min bin şaouf, min bin ترولوا قبل <سؤال>